يحسبون كل صيحة عليهم هم العذو فحذوهم قاتلهم الله أن لا يأفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوته لو ورؤوته يصدون وهم مستكبرون سواء أم عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لين يغفر الله لهم إن الله لا يهدي قوم الفاتحين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا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 فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قيب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون